الصحبه هي الحل يا جماعه الصحبه الصالحه حتى ما تسمعش اللي يقولك ارهابيين بقى والاول هيقولك يا عم خد المصحف ده بكره يقولك خد الرشاش ده يا سيدي ما تغمقش قوي ما تغمقش قوي الصحبه يا جماعه طب عشان نجيب الصحبه نعمل ايه عشان نجيب الصحبه خدوا بالكم صحبه السوق والله العظيم ما هتنفعك في الدنيا الولد صاحبه بيتغسل مات متفاجئيه وهو اتخانق خرج بره شغل الكاسيت في العربيه وشرب سجاير مش هينفعك ولا يساله حميم والحميمه لا دنيا ولا اخره لا يسال حموم والحميمه لو شاف بتتقطع يوم اللي انا مش هسال فيك اقرب الناس ليك اوه يا جماعه الشاب اللي كان جاي لواحد صاحبنا بيقول انا عايز اتوب بس اتوب باقل الخسائر مفيش خسائر بس تعالى وعشان تيجي صاحب ناس ملتزمه طب انا عايز اصاحب ناس ملتزمه انا هديكم ثلاث حلول خطيره الحل الاولاني اللي طبقوه سمعوا الكلام فيه بفضل الله دلوقتي على وشك انهم يبقوا دعاه بفضل الله انزل النهارده بص في التراويح وبص في صلاه الفجر وبص في المساجد هتلاقي واحد وشه منور هتلاقي بنت وشام اخت وشه منور انت البنت طبعا اللي تلاقي الولد والبنت تلاقي البنت مش عايزين نلخبط الدنيا يا شباب يروح له يقول له انا عايز اتعرف عليك انا عايز اتعرف عليك بالله انا انا يا جماعه مندوب التسويق بيخبط على الشقه 20 مره ويقفلوا الباب في وشه ويخبط ثاني مندوب مبعتني يروح للمحل 20 مره يقول له مش عايز حاجه ويجي له ثاني بيتكسف عشان الدنيا الكسف عشان الدنيا يا اخي مش معنى مرجله الالتزام ومرجله المعاصره تخلي مرجلك بين انزل النهارده تشوف اجمل ملتزم شدك نور وشه تهاده وخشوعه قول له انا عايز اتعرف على الكلبش فيه كلبش في واحد ملتزم كلبش في اخت ملتزمه, كلبش ملتزمة. كلبشوا يا جماعه ده اول مفتاح واغلى بتاع انا اعرف واحد صديقي دلوقتي والله يا جماعه من الشباب اللي لهم دور كبير جدا بفضل الله في التحضير معايا في الدروس وافكاره ما شاء الله رائعه وربنا فتح لي سبحانه كان بدايته انه نفذ التوصيه دي نزل لقاش شاب شكله جميل كده وحلو كده وبفضل الله سبحانه وتعالى وقل لي لقيته لابس قديز كده وشكله نظيف قلت راح اتعرف عليه فربنا فتح ابو الدين كلها بسببه الحاجه الثانيه يا شباب غير الصحبه غير انك تتقل على ملتزم وتتقل على ملتزم وتتحرفوا على عليه الحاجه الثانيه اوعوا ما تنفذوش دي اوعوا يا ده مفتاح خطير اوهم اوهم يا جماعة ده ده مفتاح سعادتنا كلنا الحاجة التانية بيئة الامان بيئة الدين لو انت واقف في محافة من ده اللبنان يا جماعة حد ييجي معاها طريق مصر اسكندرية مين اللي ييجي معاها اطلع على طريق مصر اسكندرية تلاقي ولوف طلعها اطلع على طريق الالتزام احضر دروس روح تراويح بتاعه مساجد السنه احضر دروس الدعاه والوعاظ انزل اتعلم تجويد اللي بيعلمك واللي بيتعلمه معاك هيبقوا صحبه ليك انزل اطلب علم اللي بيعلمك واللي بيتعلمه معاك انزل احفظ قران اللي بيحفظك واللي بيحفظوا معاك هيبقوا صحبه ليك انزل احضر دروس هتلاقي الشباب اللي حواليك وهتلاقي البنات اللي حواليك كلهم صحبه ليكوا ادخلوا بيئه الايمان يا شباب حطوا نفسكم في الحضانه ادخل جوه الحضانه جوه الرحم الحاجه الثالثه يا شباب الاعتكاف يا شباب اعتكاف رمضان فرصه تاريخيه لنوال اعظم صحبه 10 ايام عايش مع صحبه 10 ايام عايشه مع صحبه انا عايز البنات ما دام ما عندكيش مانع 10 اعتكفي اعتكفي يا بنتي مش حرام بالعكس وانت يا حبيب قلبي اعتكف يا جماعه الاعتكاف ياما شباب الواحد شافوا متقلبت حياتهم بسبب الاعتكاف خرجوا من ادمين ثانيين الاعتكاف ده عنايه مركزه قضه عينيه مركزه وانت هتدخل فيها 10 ايام تحت العنايه المركزه الربانيه 10 ايام في صحبه الملك 10 ايام في جوار اللث في بيته 10 ايام 10 ايام ما بتبطلش عباده ليل نهار حتى وانت نايم مجرد انك في الجامعه بتقبض ربنا 10 ايام بوس جزمه ابوك مش ايده قول له ابوس جزمتك سيبني اعتكف بوس جزمه ابوك يقول له ابوس جزمتك هات اخويا معايا يبقى هو في مسجد الرجال وانا في مسجد النساء نعتكف ايه الاعتكاف ده ما يضيعش اخطر فرصه لبدايه صفحه جديده مع الله الاعتكاف يا جماعه اخطر فرصه ان انت تعرف على اصحابك تتعرف على اصحاب بقى المعتكفين بقى اللي هم المجتهدين اللي هم نسكوا يعني صحبه نادره عايزين السنه دي يا شباب الاعتكاف ده نموت نفسنا فيه عايزين السنه دي الاعتكاف ما يضيعش عايزين السنه دي الاعتكاف يبقى صفحه جديده مع ربنا سبحانه وتعالى نخرج منه والله ما في وقت فراغ ده انا ورايا ياما فسح معاهم في العيد وبعده لاقينو معايا ورايا ورايا ادرسوا ورايا اشتريتوا ورايا ورايا ولما هذا لي الف صاحب وصاحب اطهر واظرف والطف وارضى لله واجمل لقلبي واسعد وابك والله العظيم الملتزمين دول اعسل ناس واجمل ناس واظرف ناس واروش ناس يا عم نقول لك ايه بس بس انتوا صاحبهم بس وشوف حياه الدين شكلها ايه وانت يا ست المنقبه وانت يا, يا اختي في الله يا اختي يا فاضله صاحبي يا جماعه صحبه الملتزمين مش معناه صحبه المنتقدات والملتاحين صحبه المجتهدين صحبه المجتهدين في الدعوه في العلم في العباده صاحب يا بنت مجتهدات عشان تنشطي صاحب يا ابني بقى بطل بقى النوم والتنبل اللي احنا فيها دي صاحب يا ابني اخوه مجتهده اخوه مجتهد صاحب ليش اخوه قاعده اتسلسل بربي لي دقنه خلاص صاحب اخوه مجتهده يا جماعه صحبه المجتهدين عشان نقوم الوصفه السحريه اللي قاتل ال100 سبحان الله باذن الله اللي قاتل ال100 ادها للي العالم ادها القاتل ال100 قال له اترك فبلدك فانها ارض سوء وانطلق الى ارض كذا فان فيها قوم denomin blunt اللح الملايكة اسد هو اقرب لصحبة صالحة والا اقرب لصحبة السوء لقوا اقرب لصحبة صالحة قبضو على الرحمة يعنى يا جماعة حسب قربك من الصحبة الصالحة حسب قربك من الجنة وحسب بعدك عنها حسب قربك من النار الصحبة الصالحة يا شباب الصحبة الصالحة يا شباب بالله عليكم بالله عليكم تضيعوا الاخطر مفتاح لتغيير دينكم بالله عليكم الصحبه دي اخطر حاجه بيئه الايمان الجنين لو خرج من رحم امه واتقطع الحبل السري يموت في الحظات الرحم والحبل السري دول الصحبه الصالحه يا جماعه حاضنه الايمان بيئه الايمان يا شباب انا مش عارف والله, والله ما عايز انهي الحلقه الوقت خلص الوقت خلص والمخرج قاعد يبص لي اهوت ويشاور لي والعقد عدى ومش قادر مش قادر نفسي انهيها وانا حاسس اننا كلنا اقتنعنا بخطوره الصحبه انا قابلت ناس والله العظيم قعدت معاهم 10 دقائق اترفعت 10 سنين في فهمي وفي احساسي ومشاعري في الدين ب 10 دقائق قاعده معاهم ده انت ممكن الصاحب الصالح ده ينقلك نقله رهيبه ممكن الصالح. غير الزوج الصالح بقى ربنا يوعدك بيه وغير الزوجه الصالحه ربنا يرزقك بيها ده ده هتبقى الجنه بقى الجنه في بيوتنا يا اخوانا يا <تصفيق> شباب يا رجاله يا اخوات يا شباب الجامعه الالمانيه والكنبيه والامريكيه يا شباب الاكاديميات يا شباب العرب يا شباب مارينا يا, المع... يا شباب يا شباب يا اللي بتعصي واللي مش بتعصي بس ما تعملش طاعات واللي بتعمل طاعات بس مقصر ويلي يا جماعه الشباب يا ثانوي يا اعدادي يا اخواننا الصحبه مفتاح خطير جدا اوعوا تخسروه في حياتكم اوعوا اوعوا بالله عليكم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم اللهم ارزقنا الصحبه الصالحه اللهم ارزقنا الصحبه الصالحه اللهم إنا نتوسل إليك اللهم إن شئت رضقتنا صحبة تعيننا على بلاغي ما تريده منها يا رب يا رب ارزقنا صحبة صالحة نتبلغ بها طاعتك يا رب ألف بين قلوبنا يا رب اللهم زوج الصالحين بالصالحات وزوج الصالحات بالصالحين يا رب يا رب يا رب اللهم يمنا الشعب في فتن اللهم ان امه اصحابك في فتن عظيمه اللهم خلصها منها وانجهها منها يا رب اللهم ارزقنا جميعا افضل صحبه واعظم صحبه تعيننا على طاعتك في الدنيا وتشفع لنا عندك في الاخره يا رب يا رب ارزقنا الصحبه الصالحه يا رب غيرنا يا رب اصلحنا يا رب طهرنا يا رب اعنا يا رب يا رب ما لنا غير كلمه رب يا رب ما تحرمناش من كلمة يا رب يا رب ما تحرمناش من كلمة يا رب يا رب نتوسل إليك ونستغيث بك يا أرحم الراحمين اللهم أعطك رقابنا من النار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ومن النهاردة إن شاء الله ما عادش يبقى في عندنا أو أتفراغ جزاكم الله خير يسوع <تصفيق> ا ahli <sweak>